وَإِيَّا رُوُكُ الْآيَةِ لَا يُؤْمِنُ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُوكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا, إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوُنَّ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْذفُونَ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإن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 ولقد أرسلنا إلى أمة من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء, فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون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 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائل الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي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 ولا تقرض الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقرضهم فتطردهم فتكون من الظالمين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 كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهاله أنه من من كنسوء بجهالة ثم تاب من بعدي وأصلح.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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن مِنْ من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تُشْرِكُونَ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 وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطى وكلا فضلنا على العالمين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 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، فإي يكفر بها هؤلاء؟ فقد وكلنا بِهَا قُوَمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ دَاهُ مُقْتَدٍ قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ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 وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خُولْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ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 فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه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 سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن العميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ان يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا, وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أَبْتَغِي حكما وهو الذي أَنزَلَ إليكم الكتاب مفصلا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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لنؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله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 لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشون جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا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 يا معشر الجن والإنس أَلَمْ يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آيات ويوزرونكم ويوزرونكم لقاء يوم هذا قال شهدنا على أفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على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 ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث الحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام الحرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بُطُونِ هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا؟ وَإِنْ يَكُنْ مَنِيتَتُهُ فَهْوَ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمْ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ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 8- ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين إن نبئوني صادقين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 قُلْتُ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمُ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ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 وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِّلَّةَ إبراهيم حَنِيفًا